الذين جعلوا القران عيذين فاورب بك لنا نسال ان نقم اجمعين عما كانوا يعملون فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ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 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلون هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ان انذرو ان انه لا اله الا انا فتقون خلق السماوات والارض بالحكم تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَقُم فِيها دِفْئٌ وَمَنَافِعٌ وَمَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيها جَمَالٌ إِذًا تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ